من دروس اللغة العربية نسأل الله أن تكون المسائل بالنسبة لنا سهلة طبعاً أخواناً أنتوا لكم كثير العذر من تراكم المواد يعني فكان الله في العون. انا نقدم بكلمة بين يدي الدرس حتى نجدد النشاط المعلوم ان الانسان اذا اشتاق الى شيء يشم رائحته الا ترون الى يعقوب لما اشتاق الى يوسف قال اني لا ريح يوسف وعمرو بن الجموح لما اشتاق الى الجنه قال واهن لريح الجنه دون ا فهل منا من أحد يشم رائحة رمضان اشتاق إلى رمضان فشم رائحته أم أن المعاصي أصابت الأنوف بالزكام فلم تعد تشم للطاع رائحة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على العبادة في شعبان فلما سئل عن ذلك قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه يغفل الناس عنه فحري بنا ان نستعد لاستقبال شهر رمضان قال الله ولو اراد الخروج لاعد له عدته حدد هدفك من الان هل رمضان القادم اذا اشرقت شمس رمضان وانت حي هل يصير كرمضانات السابقه ما الهدف الذي ترجوه اذا حددت الهدف لا بد ان تحدد الوسائل التي تعينك على تحقيق الهدف ولا اظن ان لاي مسلم هدف الا ان يعتق من النار فلا بد من استخدام الوسائل الشرعية الممكنة وبذل الجهد حتى إذا ما اطلع الله عز وجل علينا غفر لنا يتعجب الإنسان إذا سمع أحد من الطلاب العلم أو الدعاء أو مشيخنا الكرام يتحدثون عن استخبار رمضان من رجل يتعجب ويزول العجب عندما تعلم أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ما بلغوه كانوا يدعونه السبعة الأخر أن يتقبل منهم رمضان. سؤال بقى بينك وبين نفسك، آخر مرة دعوت الله عز وجل او دعوت الله عز وجل أن يبلغك رمضان. امتى؟ فلابد ان تجعل هذه دعوه لك تكلمنا في المره السابقه عن الاعراب والبناء الاعراب والبناء انقل اليكم مبدا المبدا العالمي للتربيه ماذا يقول يقول قل وسوف انسى اي كلام تقوله حلو وجميل ولكن من طرف واحد أنا ارني قل وسوف أنسى وأشركني أو, أو ارني وقد أتذكر وريني وأنا قد أتذكر للتقليد وأشركني وسوف أفهم من يعيد هذا القول ارني كم ارني قل وسوف انسى قل كلامك الجميل الحلم انقل نقول أهل العلم انت بتتكلم لوحدك وأنا هنسى خلاص وأرني وقد أتذكر أرني وقد أتذكر وأشركني وسوف أفر فأقل المواضع وهي أقل موضع من المواضع الثلاثة هو ايه إننا أقول وإنت تسمع ده طريقة غير مجديه في التعليم الطريقة الثانية والثالثة فيها نفع وفيها خير كثير المشاركة والمشاهدة طيب على السبورة لوحة من من خلال هذه اللوحة يعرف لنا الإعراب ها تفضل. حسب العوامل الأخوات تطالع معنا اللوحه اللوحة موجودة وفي في الطريق إليكم إليكن يبقى الإعراب هو يا شباب تغيير أواخر الكلب نحن قلنا نضيف تغيير أواخر أحوال لأن أنا لا أغير الكلمة ولكن أغير أحوال الكلمة وقلنا أن العرب ينقسم إلى كم قسم ها. ظاهر ومقدر ظاهر ومقدم طب من يعرف الاعراب ها الاعراب هو ايه الاعراب معنى كلمه الاعراب في اللغه الاظهار وأعربت عن نفسي اي ابنته واظهرته طيب في الاصطلاح تغيير احوال اواخر الكلمه وقلنا ان الإعراب ينقسم لخمس اسم يا شباب ها ظاهر وايه ومقدم طيب من يقرا المثال الاول قال رجل طيب المثال الثاني اتقتلون رجلا المثال الثالث ما الكلمه التي تكررت ثلاث مرات كلمه رجل في المثال الاول رجل قال رجل اعربها يكون يا شباب فاعل طب ديقهم لا اسمي ولا فعلية قال فعل والفعل يحتاج الى فرجل اعربها فاعل فين اواخر كلمة رجل حرف اللام لين عليه ايه ضم رجل يبقى لن وفي المثال الثاني اتاقتلون راجلا طب كلمة رجلا تعرب مفعول بمنصوب إيه؟ منصوب على نصب إيه؟ الفتحة طيب وحينا إلى راجل يبدأ إيه؟ مجرور يبقى إذن تكررت الكلمة في ثلاثة مواضع في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة وفي الثالثة مجرورة إذا انطبق على هذه الأمثلة معنى الإعراب الظاهر ظاهر يعني واضح في الكلام ظاهر يعني إيه؟ واضح يبقى قال رجل طيب من يأتي بأمثلة للإعراب الظاهر غير الأمثلة اللي على الصبور أكل محمد دن. لا خلي الكلمة واحدة ها ها خليها بالترتيب بقى. جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد رفع وإيه نصب طبعا اشتهر في كتب اللغه زيد ومين زيد وعم ويعني من النقوله التي تنقل وبعض العلماء ابطلوا ذي القصة ان احد العلماء ذهب ليتعلم النحو فاول ما دخل على الشيخ وجده يقول ضرب زيد عمرو من اللي ضرب ومن اللي انضرب عمرو قال له ولما ليه ضربه قال ما ضربه ولكنه مثال قال والله لا أتعلم علما أوله كذب مصاب التعلم مش طبعا كثير من العلماء أبطل هذه إيه هذه القصة زيد وعم وحكايات كثيرة عن زيد وعمر في كتب النحو واللي يريد أن يبحث يكف إذا عند العرب ظاهر قال رجل أتقتلون رجلا وأوحينا إلى رجلي طيب يأتي سؤال في الامتحان مثل لما يأتي إعراب مقدر أو إعراب ظاهر مثل لما يأتي إعراب ظاهر تلات أمثلة يلا ها. جاء زيد ضربت زيدا مررت بزيد طيب الإعراب المقدر مقدر يعني يا شباب يعني لا يظهر على الإيه؟ لا يظهر عليه الحركات طيب عندي بسمع مصطلحات ثلاثة مقدر للتعذر ومقدر للثقل ومقدر للمناسبة حد يقدر يفرق او يفرق بين هذه المصطلحات مقدر للتعذر مكتوب عندك اسم مقصور طيب الاسم المقصور اسم اخره ألف لازمة مفتوح ما ما قبله زي جاء الهدى طيب جاء فعل ولا اسم فاعل طيب والفعل محتاج إلى فاعل والفعل دائما ضي ثوابت الفعل محتاج إلى والفعل دائما لابد اذا قلت فعل لابد ان تبحث عن فعل ما فيش فعل ملوش فعل ما فيش فعل ملوش فعل والفعل دائما مرفوع طيب الهدى فعل مرفوع الاصل ان على الالف هي الف ولا هي الف ما قبلها مفتوح لي الدال مفتوحه جاء الهدى يبدي إيه الف طيب مين يضع الضمه ويقرأ جاء الايه اذا يتعذر مع الاسم المقصور ان تظهر الحركه يبقى اقول الهدى فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر الايه التعذر طيب سمعنا الهدى سمعنا الهدى نفس الكلام مفعول ب منصوب بفتحه مقدره للتعذر طيب جاء بالهدى في باء نقص جاء بالهدى طيب هو الكسر الباء حرف جر والهدى اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسره طيب فين الكسره مع الالف دي يتعذر ظهور دي لو قلت لك تمثل لما ياتي اس مجرور بكسره مقدره للتعذر سهل تجيبها طب على وزن الهدى ممكن نجيب ايه الفتى أقول جاء الفتى رايت الفتى مررت بالفتى والمستشفى والعصر طيب اذا الاعراب ظاهر و احنا تكلمنا اولا وقلنا قل وسوف أنسى أرني وقد أتذكر أشركني وسوف عايزين بها الناس اللي بتفهم طبعا كله بيفهم إن شاء الله يبقى عندي إعراب ظاهر وإعراب مقدر ظاهر يعني بتظهر الحركة على اخر الحال مقدر يعني الحركة ما تظهرش ممكن ما تظهرش للإيه أول سبب والتعذر بيكون في الاسم الايه الاسم المقصود طيب عندي بعد كده الاعراب المقدر للثقل للايه للثقل مع مين مع الاسم المنقوص طيب من يقرا المثال الاول ذلك طيب كلمه ايديكم الايه ديت في سوره يا شباب سوره ايه الانفال قد أخطأت ها هلا عمران. عمران بارك الله فيه. خلاص طيب كلمة ايد عايزك تبتسم تبتسم <تصفيق> ايد ذلك بما قدمت ايدي كلمة ايد اعرف هل كده منع من ظهورها <تصفيق> الثقل منع من ظهورها الثقل خلاص طيب المثال الثاني اقرا صام طيب في سوره ايه يا شباب سوره النساء بارك الله فيك طيب كلمه ايديكم ها يعرب ايوه ممتاز بفتحه ايه بارك الله فيك من يشارك في هذا الاعراب ما انت بتتكلم عن نفسك قول انا أنت غير ما حدش تكلمته بتسلم كله هو الراجل قال مفعول به منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها الثقل اللي شاركه في الكلام ده مين ها صاحب السكوت اقرار صح الله يكرمك بقول لك ايه الدليل الاقرار السكوتي والأصل في القاعدة قال ينسب لساكت قول واحد ساكت أن له القول لا ينسب لساكت قول فالقاعدة دي من من يشاركه في اللوال إذن حركة الضم تقدر للتعافل وحركة الفتح أسهل الحركات عشان كده أي حد بيلحن واللحن والخطأ ممكن يجيب حرف جر وبعده ما يرفعش أما ليعمل إيه يفتح في وسط الكلام كدلك إيه من المدرسة ت وهي من المدرسة تي طب إيه اللي خلي الفتحة لإن الفتح ده أسهل الحركات أسهل الحركات الفتحة إذن التعذر بيكون في الاسم الإيه طب إيه هو الاسم المنقوص آخره يا لازمة طب اللي عرفتني ان هي يا من يأتي بمثال القاضي ضي الضد مكسور النا دي المحامي الساعي الها دي صح طيب اذا الاسم المكسور تظهر عليه ايه الفتحة بس وتقدر عليه الضم والكسر طيب الايه الثالثه ها ولا تلقوا بايديكم برضو ايه كسره مقدره للايه للثقل طب في ما شاء الله بارك الله فيك طيب اذا عندي الاعراب الاعراب هو ها أي بارك الله وينقسم الى ظاهر وظاهر ومقدر مثال للظاهر بارك الله فيه مثال للمقدر للتعذر جاء الهدى سمعنا الهدى جاء بالهدى نوله فن من ايسر الطرق في التعلم ان المثال يكون واحد حتى يتبين الفرق لو انت لاحظت رجل رجلا رجلا ان هو المثال واحد الهدى الهدى الهدى, الهدى, الهدى. المثال واحد حتى تتبين لك الفرق لو جبنا مثال مختلف يكون في تكتوب. لكن المثال الواحد يسهل عليك فهم القاعده والاستنباط في طريقة للتعليم اللي ان يكون الأمثلة على يكون ومن خلال القراءة ممكن نستنبط الايه هناك من خلال هناك انت يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الهدى الهدى الهدى هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من نقول القاضي مكسور ياء وما قبلها مكسور يبدأ اسم مونج طيب سمعنا عن حركة اسمها حركة المناسبة مين يعرف لحركة المناسبة مين يعرف يعني ايه حركة المناسبة اسم معرب اتصلت بيا المتكلم. ابي تتكون من كم مقطع اب واليه اخي فكروا كم مقطع اخ وياء المتكلم طيب قلم كم مقطع قلم وياء المتكلم حكمه حكم هذا الاسم يعرب بحركات مقدره بسبب حركه الايه المناسب المثال الاول من يقرا قرأ شيخ حرم ربي الفواحش طيب سوره الاعراف بارك الله فيك قل طيب فين الكلمه الذي يدور عليها الايه المثال او القاعده كلمه ربي. مين يعرفها حرم ربي تبع ايه فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسب طيب الايه الثانيه ادعو ربي صورة لحظة يا خباني لحظة يا شباب صورة مريم الشهد فين اعرب ادعو فعل وفاعل يبقى ربي مفعول به منصوب بفتحة مقدره مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب المثال الثالث ها صورة الكه طيب موضع الشاهد ربي اعرب ب لم اشرك بي الباء ها وربي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة منع من زراج تغالي المحل بحركة المناسب مشا شباب اذا اتمثل لما يأتي اسم مرفوع بضمه ظاهره اسم خليكم معايا شباب اتعلم دي التفكير الصح نصف الاجابه حاول تفكر صح مثلا في الناح جات لك كلمة منصوبه انت شايفها منصوبة أما تيجي تفكر صح تفكر في ايه في المنصوبة ما تجيش كلمه منصوبه مثلا اقول لك مثلا عاد الجنود منتصرين واقول لك اعرف كلمه منتصرين تقول لي فاعل اقول لك يا راجل تقول لي مفعول به يا راجل مبتدئ وانت اللي بيخطر على بالك بتقول انت بتقول منتصرين دي منصوبه طيب ايه المنصوب هتقول لي والله ده المفعول به منصوب والمفعول لاجله منصوب والتمييز منصوب والحال منصوب يبقى انت بتفكر ايه بتفكر صح والتفكير الصح نصف الاجابه التفكير الصح <تصفيق> نصف الاجابه مثل لما ياتي لان المبدا العالمي للتربيه اقول اخر واحده اشركني وسوف فانا اشراكتك اهو الفهم بقى تفكر انا عايزه مرفوع بضمه ظاهره كل الاسماء اللي احنا نعرفها بضم بضمه ظاهره ها. قال غير قال احمد ها. جاءت امراه تزوجت امراه واحده من امراتي ما شاء الله كل امراه ما شاء الله تبارك الله انت من الموحدين المخاف احنا داعم من الخائفين وان خفتم الا تعدلوا فواحد عشان ما تقلبوش علينا الدنيا بارك الله فيكم طيب مثل لما ياتي مرفوع بضمه مقدره للتعذر انت كده هتحسسني ان المبدا العالمي للتربيه غلط <تصفيق> الاعصاب. جاء الهدى. لازم ننوع بقى احنا. طبعا ده مثال والقاعدة عند العلماء اللغة هي قسمة تحفظ على ما لا تحفظ. انا جاء الهدى زيها خمسمائة الف مثال. انا لو عرفت مثال هجيبكم خمسمائة الف مثال. <تصفيق> اه. <تصفيق> ماشي بالفتا. ها? سمعت الفتى تبع اعرفها ايه? ما جاء الفتى دي ايه فاعل سمعت الفتى دي مفعول منصوب مررت بالفتى مفعول عايزين بقى مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسب يلا يا شباب جاء غلامي اه مش غلامن غلامي اه طيب دي في حاله الايه الصراف طب هات لي نصر بقى قابلت غلامك برضه غلامي اه في الجر سلمته سلمته على غلامي ماشي يا شباب بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. ممكن نفتح الكتاب نتعشى من الوسيلة التوضيحيه دي تكون وضحت بعض الايه بعض الامر ماشي الحال ولا العود على الكاتب بارك الله فيه. ماشي بارك الله في جزاك الله خير انواع الاعراب اي اسم اضيفت اليه ياء المتكلم تمنع الحركه لحركة المناسب اخي ابي اه ياء المتكلم بس. لان تعريفه اسم معرب اتصلت به ياء المتكلم بقول معهدي ابي كتابي قلمي لا الساعي والرائد ده فالاسم في داليا ديف الثقل انت نمت مننا النيم يصلي على النبي ان شاء الله كله نائم <تصفيق> انواع الاعراب قال من الذي قال المصنف واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم دي اسماء انواع الايه الاعراب مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزور. هسأل سؤال. هسأل سؤال. الرف والنص والجر والجزم علامة مشتركة بين الاسماء والافعال. صح الله. لا تتصرف، لا تتصرف. فكر أنا قلت الرفق والنصب والجر والجزم علامة مشتركة بين الأسماء والأفعال ها ده جبج معي له غلط ولا خطأ, خطأ. اللي اتنين صح غلط وخطأ ها. خطأ طب من يصوب هذا الخطأ رأخونا الفاضل جزاه الله خير ماذا قال قال ان الكلام اللي انت قلته ده خطأ طب من يصوب الخطأ افضل اذا نستنتج شيء الرفع علامة مشتركة بين الاسماء والافعال صح ولا خطا خطأ طب من يأتي بمثال لذلك هن اللي في الخلف ممكن يتقدموا هن اللي في الخلف يتقدموا كده يشاركونا. اذا الرفع علامه مشتركه في الاسماء و... والافعال لا نقبل اي كلام الا بدليل السلفي متبع بايه? بدليل وليس مقلد ماشاء شباب يلا ها احمد ياكل اللحم الشيخ ابراهيم جزاك الله خير بقولك ما كثرش من ذكر امثله الايه اللحم الشيخ ابراهيم بيحسن الظن بينا جزاك الله خيرا يقولك بتاكل لحمه مره في الاسبوع طبعا ديت استدرا ولا في حد فيكم بياكلها سر ربك العافيه قال صلى الله عليه وسلم ما اعطيها العبد بعد كلمة الاخلاص أفضل من العافيه ما أعطي العبد بعد كلمة الإخلاص أفضل من العافيه كان من دعاء النبي اللهم عافني وعفو عني كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا يعني إيه يعني لو الصحة تورث اجعل منها رصيد لورثتي من بعدي انهما يرسوا هذه الصحة لان الشباب عز المؤمن في استغناءه عن الناس فاذا بتلي الانسان في بصره يحتاج من يقوده صح والناس يتأففون منه اذا الانسان اصيب في قدميه ولا يستطيع حراكا يستطيع ما يحتاج الى من يسحبه والناس يتأففون منه فالانسان يحمد الله عز وجل على نعمة الحياة. ولا يعرف قدر نعمه العافيه إلا من ذهب إلى الايه الى المستشفيات لذلك قال صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الاخره عود المرضى بنية الاعتراف انك انت تنظر الى مدى فضل نعمه الله عز وجل عليه. تعرف واحد يقول كنت اشتهي الله وكنت اسعد كثيرا كلما دعيت الى وليمه او حفله اكل لحم اكل صح لاني كان فقيرا فمرت الايام به ومرت وتاثل بقى صار غنيا فلما صار غنيا ويستطيع ان يشتري كل ما يشتهيه من اللحم اذا بامر الاطباء يمنعونه من اللح الامثلة على ذلك كثيرة. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييت نرجع للموضوع. اخونا فتح علينا الموضوع احمد يأكل الخبز. احمد مبتدع ومرفوع ويأكل فعل ولم يصدق بناصب ولا جازم فمرفوع. اذا الرفع علامه مشتركه بين الاسم والفعل كلام جميل طيب النصب علامه مشتركه بين الاسم والفعل الكلام ده صح ولا خطا قولا واحدا قولا واحدا طيب ها الفعل المضارع ده ضابط جميل الفعل المضارع اذا النصب علامه مشتركه بين الاسم والفعل المضارع من يأتي بمثال ها؟ أن يأكل أن أداة ناصر ويأكل فكروني بالطلبه في المدرسة تطلب أي مثال يأكل يشرب يلعب طبعا يا الكلام ده خطير خطير حتى وهم بيعلموا الأطفال في الصف الأول الابتدائي يقول له آه ارنب صح والمدرس في الفصل يقول لي للولاد من يقلد مشيه الارنب ويفضل عليه ينطط في يرتكز في ذهن الطفل ان هو ايه ارنب طيب ما هو آه اسد ايه اسد وقل واطلب من الطلاب ان يقلدوا ايه زئير الاسد ينطبع في ذهنه ان هو ايه اسد ان هو ايه اسد عشان كده شباب مجموعة من الاسد وكلمة اسد تجمع على اسود واسد مرهم وجدوا اسد صغير ابن الاسد اسمه ايه شبل صح؟ يقول هذا الشبل من ذاك الاسد العرض اذا ارادت ان تمدح رجل تقول تقول ها من شابه اباه فما ظلم صح لكم قبل كده ظلم من ظلم من يا شباب من شابه اباه فما ظلم ما ظلمش امه طب لو عزت ذم واحد هو ابو وحش ذا ابوه العرب كانت تقول ايه ها ها كانت تقول هذه العصا من تلك العصية وهل تلد الحيه الا الحيه يبقى مجم دحك اقول من شابه اباه فما ظلم ابو رجل بتاع مكارم واخلاقه وطالع زيي وامعد اذمك اقول هذه العصا من تلك العصا المهم مجموعه الاسود معديه لقت او وجدت الايه الاسد الصغير طبعا ترضعه شاه وينبح عليه كلب الغنم فيجري طبعا لا يليق بملك الغاضب ان ترضعه شاه ولا ان ينبح عليه كلب الغنم فيجري فعملوا هجوم على هذا القطيع ومسكوا الاسد تربيه بقى يقولون له انت اسد وهو يقول لا انا خروف انت اسد يقول لا انا خروف فاخذوه الى بئر وقالوا له انظر هم واقفين ونظر فوجد شكله زي ايه زي شكله قالوا له انت اسد اخرج فزأر زأرة وانظر ماذا ترى فخرج في وسط بقى الاشياء زأر زأره ففرت الشياه وفر الكلب فعرف ان هو ايه ان هو اسد اذا يا شباب التربيه الاولى تؤثر على الانسان يبقى الامثله كلها اكل عايشين للقد شرب عايشين للشرب لعب نام هم دول الاربع امسلة اللي بدور في في الكلام. حتى بتاع الانجليز. صح يا شاك? نام بدري تقوم بدري. صح? هي دي الامسلة. يعني عايزين نخلي المثال عشان كده انتم بتلاحظوا اننا بنحاول نخلي المثال ايه? من القرآن. الى القرآن من جديد. اذا النصب علامة مشتركة بين الاسماء والافعال ايه? المضارعة. اقول قابلت الرجل لا. يبقى الرجل مفعول به منصوب بالفتحه والفتحه دي علامه نصر. ماشي اقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. لن تنالوا البر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم اذا يا شباب الرفع علامه مشتركه بين وال والنصب علامه مشتركه بين يبقى قال الجا... لي الجر الجر قال لي بين لي قال لي يقول لي قال لي ما لي كلامك لي خطأ كلامي قال والسبب قال من علامات لي الجر لي من علامات قال لي من لي لي قال الجر في الاسماء يقابله نؤط في الافعال بارك الله فيك احسنت بل قر في الاسماء يقابله نار جبا قال رفع ونصب وخفض وجزم فللاسماء من ذلك طبعا بعد ما وضحنا الامور اللي جاءت الاسماء فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها إذن من غير ما كامل الكلام المصنف هيقول وللأفعال كذا وكذا ولا مؤط فيها من يقول للعبارة من غير ما يقرأ وللأفعال والجزم ولا ولا جرة او ولا خفضة فيه كلام جميل والمبدأ العالمي للتربيه يقول اشركني وسوف ايه افهم من يقول بقى القول من اوله قل وسوف قل وسوف انسى ارني اشركني وسوف افهم لا تفهم ان شاء الله اذا يا شباب العلم القائم على الحفظ من قبل المعلم او التلقين من قبل المعلم والحفظ والاستظهار من قبل الطالب ليس له كثير فائده فلا من المشاركه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الطريقه مع من مع الصحابه رضي الله عنهم اتدرون من المفلس يتكلم وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الخاطئ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي اتدرون ما الغيبه هي الغيبه ولا الغيبه احنا اللي الغيبة ولا الغيبة؟ الغيبة من اتدرون ما الغيبه مش اتدرون ما الغيبه ماشي شباب طيب من اللي بيقول طبعاً يا إخواننا الرجل جاب طمر وكثير منكم بقى هيظن بقى ان انا منش هاكل طمر عشان انا ايه انا صائم انا لست صائمة عشان يعني ما ايه حاتش يحسب بيه الظمن ولا حاجة وما شربش المية ولا اكل الطمر عشان الرجل صائم لا انا لست صائم عشان يعني ما تبقى. لا تبقى الامور راضحة يعني الصائم اما القائل المغرب يأذن يأكل طمر عشان المتشبع بما لم يعط كلاب الثوبايز الانسان يرفع عن نفسه ما يظن الناس به خيراً هو مش انا مصايم هعيش بقى جو ودور الصايم ساعه من المغرب تيجي ناخد تمريه وتلت العروق وزاب الظما وانت ما تقدر طيب حتى صايم كمان كلام ده ما طبعا يا اخوانا الانسان لابد ان هو يتعامل يعني طبعا ناس الله ان ربنا يرزقنا وعيكم الاخلاص لان الاخلاص عزيز رجل بيصلي واحد بيشوف شايفه كده بقى ايه? خاشق. تقول لجنبه ايه? ما اخشعه. نقول صلاة. عمال يثني عليه. فعمل من طالعا مستطلعه قال له صايم كمان. <تصفيق> نسأل الله ان يحسن منا النوايا واقول مين اللي بيقول? الشارع. اللي هو مين? محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله انواع الاعراب التي تقع في في الاسم والفعل جميعا اربعه الاول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الانواع الاربعه معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح او في اصطلاح النحاه طيب هيتطرق الى تعريف الرفع في اللغة وفي الاصطلاح النصر في اللغه والاصطلاح اما الرفع فهو في اللغه العلو والارتفاع طيب على من ياتي ذاك كلمة من القران على ان فرعون اعلى طب استعلى استعلى يعني يتكبر احدا افلح اليوم من استعلى استعلى بالايمان استعلى بالايمان فالإنسان يعرف يا اخواني انه ليس بين الله وبين احد من خلقه نسبا ولا صهرا، انما هو حاكم بالعدل قائم بالقسط ان شاء عفا وعفا عن الكثير من الذنوب وان شاء اخذ واخذ باليسير من الذنوب فلابد ان الانسان يستعلف دخل الإيمان في قلوب سحره كرعون فقالوا فاقضي ما أنت قال فالإنسان يعمل على زيادة الإيمان من النهاردة خلي مؤشر الإيمان في زيادة عشان لما يدخل عليك رمضان إذا اشرقت شمس رمضان عليك تكون انت ايه مستعيد ما تقولش لا ده انا أول ما يجي رمضان هستعيد يضيع منك رمضان على طول بد تدخل وانت مستعد لذلك كان رسول الله يكثر من العبادة في شهر في شهر شعبان ليه؟ من أجل الاستعداد لشهر رمضان. وحاول تجعل لك عبادات جديدة. ما كنتش بتعملها في رمضان الليل. ولا أقصد من الجدة أو الجديد اللي هو المبتدع. ولكن عبادة جديدة عليك أنت. يعني كنت قطع لرحمك تكون وصل لرحم كنت تعقل والديك تبقى بر كنت مثلا بخيل شحيح ممسك تكون جواد وكريم ومتصدق شوف عباده ما كنتش بتقعد في المسجد بعد الفجر اقعد في المسجد بعد الفجر كنت بتختم القران مره لا انا اختمه خمسة اختمه 10 واجعل شعارك لن يسبقني الى الله احد سباق محموم الى الله كله يبذل ويجاهد ويوم العيد من الان تعيش هذه اللحظة يوم تسمع في خطبه العيد من يقول سوق قام ثم انفر رابح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فاعمل بجد أن تكون من الايه من الرابحين ليه لأن الله عز وجل لا يجعل عبد أبطأ عنه كعبد أسرع أبدا ولا يستوي عند الله من سبح مئة تسبيحه ومن سبح مئة وواحد وعجلت إليك ربي لترضى فالمسألة محتاجة حسن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم طيب قد أفلح اليوم من استعلم طيب الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضم وما نبع عنها طبعا هنعرف ان اللي يتضم علامة أصلية وينبع عنها علامات فرعية فيما بعد الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضم وعلي فاعل مرفوع بالضم يصدح البلبل يصدح البلبل طيب والبلبل طيب هسأل سؤال يا شباب صوت الاسد اسمه ايه? منتزين طب صوت الهرة الهرة القطة يعني مواء طيب صوت القلم وبيكتب لا لا لا الرجل ده الطيب ده المستند إلى العمود، اسمه صرير الأقلام بارك الله فيه طب صوت الحية فحيح طب صوت الشجر وبيخبط في بعضه طيب. احنا قلنا كم صوت? او كم صوت? خمس، طب مين يقولهم عشان يبقى الكلام ليه جدوى. ها? زائر الاسم. وحفيف الاشجار. ومواء الهره وصرير الاقلام. وخرير المرناش جيب ناس يعني سرقة الماء. تشكلك عاد ها? الحي صحيح الايه الحي طيب طب صوت الماء خرير الماء بارك الله فيكم واحسن عليكم طيب واما النصب فوافي اللغه الاستواء والاستقامة الاستواء والاستقامة طيب كم مره وردت كلمه الاستقامه في كتاب الله في كم موضع ها كلمة الاستقام، واستقم كما امرت ثلاثة الناس يقولون طب راجع يقولون طب راجع يقولون ان الناس طيب طب من يعرف الرفع في يقولون ان طيب. من يعرف النصب في ان طيب. في ان النصب. غير مخصوص علامته الفتحة. وما ناب عنه. والمثال لن احب الكسولة. لن ادق نصف. احب فعل مضارع منصور. ادي النصب في الفعل. الكسولة مفعول بيودة علامة النصب فين? في الاسم. واما الخفض فهو في اللغة التسفل وهو في الاصطلاح. تغير مخصوص علامته الكسرة ناب عنها خلي بالك من القيد ده ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو تألمت من الكسو لي تألمت من الكسو لي وأما الجزم فهو في اللغة القطع وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما نابه عنه ولا يكون الجزم ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكاسل هي يفز ديت اصلا ايه يا شباب يفوز طب الواو دي راحت في هي واو ولا واو؟, واو اخر كلام واو ماشي طيب الواو دي راحت فين ليه ليه يا صاحب اللحيه المخضبة. خليك <تكلم> <تكلم> ما. <تكلم> <تكلم> لم يفز. الشباب قالوا اصلها لم يفوز. فبلاو دي راحت ها <فيه> طبعا يفوز فعل مضارع الصحيح الاخر. ولم بتجزم وعلامة الجزم السكون. يبقى الزاي عليها? هي اسمها زاي ولا زاني? الزان ده خشب. لما اسمها ايه? زاي. ماشي? طيب. الزاي دي علىها سكون والواو حرف علة. وحروف العلة كلها سكنة. واللغة العربية تكره ايه? تكره التقاء الساكنين. تكره التقاء الساكنين. فحذفنا السكن الاولاني بقت صارت لم. فمن ياتي بايه في القران مشابهه في الايه في الامر ده في الجزء الثلاثين لم يلد لم يلد لا ليلد اصلها يلد لم يكن الذين كفروا حتى اذا اخرج يده لم يكد يراه يصلاه لم يكاد يراه لن يكاد يراه طيب انتبهوا معايا دقيقه ثم يقول قد تبين لك ان انواع الاعراب على ثلاثه اقسام قسم مشترك بين الاسماء والأفعال اللي هو طبعا هو بيقول القاعده احنا استنتجناها قبل ان نقرا ها الاسم والفعل وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالاسماء وهو الخفض طب الخفض في الاسماء يقابله الجزم في في الافعال ماشي يا شباب طيب. عندنا في نهاية كل باب أسئلة طبعا الكتاب اللي معنا كل واحد فرجاء تكون الاسئله دي أتواني طبعا سؤال يا شباب يقول رجاء من اداره المعهد افراد وقت للاذكار وجزاكم الله خيرا وحسنا طبعا وأحسن إليكم ونفع بكم كان الأول وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم فأيوم أفضل جزيتم خيرا ولا جزاكم الله خيرا لما فيها من التلذذ بذكر الله عز وجل مسألة الدرس وتعارض الدرس مع الأذكار طبعا ما نحن فيه عبادة ونحن فيه عبادة وهذه العبادة يعني نحن يعني لا نستطيع لضيق الوقت أن احنا ايه نفرد وقت للأذكار ولكن هزي عبادة وهزي عبادة وإذا ضاقت المصالح تقدم الأعلى أو الاقوى فلا مانع من الإنسان يسمع ويذكر الله عز وجل يعني كان أحد العلماء ذهب إلى الحلاق ليقص له شاربا ظني والله أعلم معروف الكرخ يا حاجة زي كده فكان يسبح، فالحلاق يقول له أسكت حتى أنتهي من الحلق. قال له أنت تعمل وأنا أعمل. أنت تعمل وأنا أعمل. فلا مانع من أن الإنسان يعني إيه يردد بعض الأذكار، ومش لازم يقول الأذكار كلها يعني، ويأخذ الأجر إن شاء الله. وكذلك وضع برامج متابعة للعبادات، طبعا كان زمان من عشرين سنة. يوزعون علينا ورد اسمه ورد المحاسبة. ولكن كان فيه كثير من الايه من الاحطاء. سؤال هل صليت الفجر بخشوع? من الذي يحدد الخشوع? انا صليت بخشوع انا فانا صليتهم جاي عامل ايه? علامة. صح? فكان كتير من هذه الامور فيها تزكية للنفس. ولكن الإنسان لابد لابد أن يأخذ نفسه ببرنامج في العبادات طبعا فرصة عظيمة دخول شهر رمضان علينا إنك انت تدرك تكبيرة الاحرام في المسجد وبعد رمضان عشر أيام يبقى أنت أدركت تكبيرة الإحرام ربعين ليلة يكتب لك براءتان براءه من النفاق وبراءه من النفاق فالإنسان يعزم على ذلك ان يكثر من العبادات. طيب يا شباب سؤال هل كثرة العبادة دليل على الاستقامة? يعني الانسان اللي بيعبد ربنا كويس ده. دليل ان هو مستقيم? طيب اللي ليست ويعلم. اتفضل حبيبي الله يعزك وحسن اليه. بعض الناس يظن ان كثرة العبادة دليل الاستقامة. ولكن الاستقامة هي التي تزين العباد وإلا حديث الخوارج المشهور يحقر أحدهم صلاة بجوار صلاة صح؟ يقراون القرآن لا يجاوز طرقين طيب هل العبرة بكثرة العبادة؟ العبرة لا القبول يعلمه الله العبرة بتجويد العباد قال الله ليبلوكم أيكم اكثر عمل احسن عمل فالاصل تجويد العبادة طب ليه احنا بنكثر من العبادة بنكثر من العبادة مظنة التجويد ان انا من كثرة صلاه القيام من كثرة الصيام في النوافل احسن الصيام فين؟ في الفرائض فلابد يا اخوان العلم يكون له اثر على النفس العلم يهتف بالعمل فان اجابه وإلا ارتاح بد أن أثر العلم يظهر على جوارح الإنسان عشان كده سفيان ربته أمه فقالت له يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي سبيته كده قالت له إذا تعلمت عشرة أحرف فانظر هل تقربك من الله أم لا طبعا أذان المغرب والصائم دعوة لا ترد ولكن في خطا بيقع في كثير من الصائمين معذرة ان هو قبل أن يأكل قبل ان ياكل تمر مثلا او يشرب يقول إيه؟ ابتلت العروق ذهب الزما وثبت الاجر ان شاء الله ولا العروق ابتلت ولا الزما ذهب امال يعمل يشرب وبعد يقول ابتلت العروق وذهب الزما وثبت الأجل إن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتابعون أحسنه قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم وعليكم الله بركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم وجزاكم الله. الله اكبر الله